قالوا بلا وَرَبِّنَا ربنا قال فذو العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاتهم الساعة تبرت قالوا يا حسرتنا قالوا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 عليم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير واذا قال ابراهيم لابيه ازرات اتخذوا اصناما الها انني ارىك وقومك في ضلال مبين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 رَأَى الْقَمَرَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا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 ما نووا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة لنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاة إن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 وجبت بينهم واهذيناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولى.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 وَمَا يَشْعُونَ وَإِذَا جَاءْتُمْ أَيَّتُمْ قَالُوا قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره لإسلام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 ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات ويظهرونكم لقى ولم يكن ربك مهلك القرى بظلمون وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بوافل عما يعملون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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهِ إلا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 ثم أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة لعلهم يؤمنون وهذا كتاب أزلناه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 مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاء، فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم ليبل في إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم